فلو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملا أن جهنم ولكن حق القول مني لأملا أن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إن نسيناكم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 وقيل لهم يوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أغلم ممن ذكر أعرض عنها إن من المجرمين متقمون ولقد أتينا موسى الكتاب فلا تقوم في مريه من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم إِمَّا يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُقِنُونَ إِنَّ رَبَكَ هُوَ يَقْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَأْخَذُونَ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ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 اليوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرق عنهم وانتظر إنهم منتظرون